فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ لَمُصْطَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُكْرَمِينَ وَإِنَّ لُطَفًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ نَجْعَلُهُ وَأَذِلُّهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا جُزْءًا فِي اللَّاوِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَى مُصْبِحِينَ أفلا وَإِنَّ اللَّيْلَ أَفَنَاتَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَأَلَ مِنْهُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطيم وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَأَمَّنَّاهُمْ إِلَى حِينٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إِلَى الرَّبِّ بك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ألا الله هو انكم لكاذبون اصطفى البنات على البنين